ضالين امين قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع علم الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد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 we zijn hier وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا We سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا zon.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 jouma, i smaun, de cijpe, de puk, dat is jouma, we zijn, we وانت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن يخاف